ربك لب المرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما 110. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي 114. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 115. ولا يوثق وثاقه أحد 116. يا أيتها النفس المطمئنة 117. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي